لَمَّا كَانَ فَمَن يَنْبِئُ بِالْعَمَلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ يُوَارُونَ لَوْعَةً مِنْ مَعْصِيَتِهِ وَعُصِيُونَ وَإِذَا جَاءَكَ حَيٌّ تَبَرَّأَ مِنْ حَيٍّ كَبِيرٍ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلاَ يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ يا ايها الذين امنوا اذا جاء جيش فراتته جود ابن والعدوان ومعصيه رسول وقتل جند بالله واتقوا رب الله الذي اليه ترجعون يريم شيئا وليس بدار يرمي شيئا الا باذن الله اول الله فمن يتوكل المؤمن الى فَافْسَحُوا فِي الْمَجَارِي فَافْسَحُوا يَفْسَحْ الله لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انْحَسُوا فَانْحَسُوا يَرْفَعْ لَهُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَلَن يَنفَعَ مَا تَعْمَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ اللَّهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ